<تصفيق> الدنيا تحلى cours ابعد عنكم ثواني يتغير الاحساس والفرحه لحظه لؤى كنت تسقيني عذب لو ابعد عنكم ثواني يتغير الاحساس والفرحه لحظه لؤى كنت تسقيني عذب الكاس خلينا نزرع بايدينا اجمل واحلى غرس ايمان وسبي ويعطر الانفاس خلينا نزرع بايدينا اجمل وأبتشرق الأنوار عايش الحب بأجمل معنا مهما صار ماك ميحة زمان وابتشرق الأنوار عايش الحب بأجمل معنا مهما صار يا ربي ثبت قوموا للجنه بقداد وتعيدوا العزاله وطنكم بالهم والاصرار يا ربي ثبت خطواتكم والجنه بقداد وتعيدوا العزاله وطنكم بالهم والاصرار شبكة النصيرات www.nnw1.net